أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين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 واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون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 ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون.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 ان في ذلك لايه لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها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 الذين كنتم تشاققون فيهم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسن اعلى الكافرين الذين الملائكة ظالمي أنفسهم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 جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون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 أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبله وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا لا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت